أن لهم قد مصدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.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 أفلا تذكرون إليهم مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط